ിസ്മിൽഹ്മ നിർം അലിഫ്ലീം തിലക്കുൽ തൽ ഹീം ഉദ്മ തീൽമഹസി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 وَإِذَا تتلى عَلَيْهِ آيَاتُنَا വഇദ തുല അലൈ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي ബിറം وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ ജീം قال بن فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها القى في الارض رواسيا ان تميد بكم وبث فيها وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ വബത്തമീ കുലിദന മിന്നസ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ شَكُرْ لِلَّهِ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 ان ذلك من عزم الامور ولا تصارع خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور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 ان في ذلك لايات لكل صابر شكور واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد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 فلا تغرنكم حات الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام